إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها وَلَا يحيا إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت